وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ مُضْطَرِبَةً بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ